كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترن القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه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 قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذاب ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر